ومعجورين إن شاء الله وأنفسكم إن شاء الله واصبري الصابر الجميل لو رأيتني قتيل فيما يدي للجهاد فيما يدي للجهاد, فيما يدي للجهاد يا زين ابو فرج علي بالوهان قدمي لي يا اخيا للمنيه الجوام هو الصبور الصابر الجميل لو رايت لقته هو الصبور الجميل لو رايت لقته فيما يدين الجين في ما يعدين الجنا اختي يا زينب ولو شبت عليكم النخيا فانظري إن كان في الخيمة أطفال النيام أو نساء غافيات من تباريح الأوام هو عليلي أخرجي لي فبه نسل الكرام وادرك من صابه وعضو في البيدائها وَاسْحَبِي مَنْ وَطَأَتْهُ الْخَيْلُ مِنْ قَابْلُ الْحِيمَامِ وَاطْفَئِي مِنْ عَلِقَتْ فِي ذَيْلِهَا نَارُ اللِّئَامِ وَاسْتُورِيهَا بِي حَتَعَيَاتْ تُرْبِ أَوْ شَيْئًا يُرَامِ ثم ذم الدم في الأذن وفي الجيد الحرام هَالَّذِي جَارُ وَحَاهُ السَّلْبُ وَكَفُ الْإِنْتِقَامِ <تصفيق> اخت ورزق عظيم فاستعين برحيم واخت فرزق عظيم فاستعين بالرحيم فهو عون للعباد فهو عون للعباد يا زينب, زينب هذا, هذا العسكر الفض الكثير جاء كي يحملني يحمل إما قتيلا أو أسير, أطلع أطلع أسير وتقادي بيتماكي على ظهر بعد أن تجتفن الحرب صغيرا وكبير وأنا صبط نبيي وأنا أطلع شبل الامير جدي الشمس وميناء موالدي البادر المنير شرفي من شرف الله وحقي بالغدير وأنا ابن التي لو تأمر الطاود يسير وأنا السيف الذي أمزل مرب القدير لا أبالي لو علي عسكر الأرض يغير سأقاتل بالعباء فرق بيوم مسبا تاو قاتل بالعبا يوم فرق بي ومسبا ولقا ابلزيان ولقا ابلزيان واختي يا من فوق الفرس واذا من القتال لليل خلص Al-Mashriqi Min Ghadab Allahi Qabas Fa'alami an-Nad-Dababiyya Ala-Sadri Jalas Oana ashirabu min dhammi Maa-Kul Nafas Wa-Ida min jauzat Nahri min كبني يا أخت بالترب وأضلع رفز وإذا زين العبادي للنموضي التمس فاعلمي أنه صد زيق بذبحي قد أحس عندما يا أخت قومي وقلعي عيش الأنس والبسي عيش الأسى والقلب ما شاء ابتأس واندوبي وحزرتي قد اوبدت اخوتي وندبي وحسرتي قد اوبدت اخوتي يعلموني ما الصغات علموني ما الصغات واختي يا زينب ياك جوادي خاليا خاضبا معتفرا نحو الخيام جريا أختي يا زينب يأتي في جوادي خاليا خاضبا معتفرا نحو الخيام جاريا حائرا مضطربا يبدي صهيلا عاليا هو يناديك وقد غالبه منك الحياة إنا نعفت حسينا بالهجير جافيا وابضن قلبه والسنم مكمبا من نزف الجراحا غافيا من حرقه السنم فديت الغافيا يشرب الدم قائلا والمصطفى جد يا اني ظاميا قائلا والمصطفى جد نظاميا وهو في الشمس طريح مقراح الجفن ذبيح وموفي الشمس طريح مقراح الجفن ذبيح, ذبيح ومسجى بالمزاد ومسجى بالمزاد اختي يا زينب لو عاينتني في حيرتي لست أدري كيف أحمي من عدوي عترتي عندما تأتين فوقت للقصدا النخوتي بؤتنا دين أغفنا يا عميد الأخوتي فأجبك باعتذارات لضعف القدرة كلما حاولت أن أنهض ذابة موجتي وعليكي وعلى النسوان زادت حسرتي وارتميت نادباً واهل لهدكي حرمتي أنا يا قوم اقصدوني عائلتي إن لكم أصل عروب أو بقايا غيرتي أنا يا قوم غير فتركوا تلك أنا يا قوم غيور فتركوا تلك الخدور واطعنوني بالفؤاد واطعنوني بالفؤاد أختي يا زينب أوصيك لزوم الجلدي لا تشقي يا أخي يا صوني السؤددي حين تلقيني ذبيحا فوق صدري ولدي والخيول ربضت ما قد بقى من جسدي وترين البطال العباس من دون يدي فوقه القربة والمخ برأس العمدي وترين الأكبر النور يذاوي الساعدي وخضاب المعرس المذبح غضان وندي عندها يا أخت في لطم الخدود اقتصدي ارجئ الأمر الى رب العباد الواحد لا كفيل لا معين بعد انخر والحسين لا كفيل لا بعد انخر لا كفيل بعد انخر والحسين وتسجع بالوهاد وتسجع بالوهاد وكأني بك يا زينب تبدل النحيب في بلاد ليس فيها لك رحم أو حبيب وتنادين لقد كان السهام مني قريب يوم أن كان أبو الفضل لدي والغريب كنت في عزهما ماليا في العز قريب كنت في سترهما كالشمس حلت بالمغين وترين ابن أبي سفيانا في روح وطيب وترين ابن أبي سفيانا في روح وطيب ناكتا تغريا أخت بأطراف القضيب وتنادينا على العباس لكن لا يجيب يجيب المرفق المبتر والجسم التريب هدموا بيت الجليل وسبوا آل الخليل هدموا بيت الجليل وسبوا آل الخليل واتوا كل فشت واتوا كل فشت اختي يا زينب هذه كربلاء ملكلنا اشترينا لكي تشرب من عود جنام ها هنا ألقى ذبيحا ورضيعي هنا فوق صدري مشرقا والسهم قد شاق السنا وهنا يفجع كل الخلق يوم عرسنا فهنا يصرع جسام وتغتال المنام والتغاوى فوق جسم الأكبر سن القنام فانظري ما فعل البين وفقدان الظنام فصمم طن رءاب الفضل والعزم قد فنى مذ وجدت ما وجدت البدنا فصمم طن رءاب الفضل والعزم قد فنى مذ وجدت الكفلاك ما وجدت البدنا وهو يا اخت بل ابن الرجال وهو بل ابن رجيل وله مطابر رقاد أختي يا زينب, زينب كان الأكبر يدن الجواد ويقدم لامة الحرب وسيف والنجاد وبكف البطل العباس في سوح الجهاد عدم يخفق بالنصر وبالأخرى المزاد أختي يا زينب كون الأكبر يدني الجواد ويقدم لامة الحرب والسيف والنجاة وبكف البطال العباس في سوح الجهاد علم يخفق بالنصر وبالأخر المزاد أختي يا زينب خر والأكبر ضم الفؤاد قد سقان الذابل الدم وغذات الحداد ثم ذاب الأمل والصخر بالأدمع جاد جا منذ أن خر على النار ملاذي والعماد طمار والله أن يشبه شمس الأثقاد أوفق الطلعة والشمس ولا تخش امتقاد يا أبا الوجه الجميل كنت عيني والسبيل يا أبا الوجه الجميل كنت عيني والسبيل وبكبائك المراد يا ابنة العذراء هيا أرغم القلب الحنون وامسح الدمع وقومي قدمي طرف المنون يا ابنة العذراء هيا أرغم القلب الحنون وامسحي الدمع وقومي قدمي طرف المنون واكتمي يا أخت ما بين يتامى يشجون وإذا لبك ستر الليل جودي بالعيون وإذا سكنة قالت والدي أين يكون أخبرها أنني مت لكي تحيي القرون وإذا سكنت قالت والدي أيل يكون أخبريها أنني موت لكي تحيى القرون أخبريها أنني معاهدة نفسي سكون قد ورثت من أبي في موتة العز فنون أخبريها أن سيفي كخيال أو ضنون وقل رمحي في صميم القلب رقص وجنون كل هذا والغليل كاد لروحي يُزِيلُ كُلَّ عَذَا وَالْغَلِيلِ كَادَ الرُّوحُ يُزِيلُ بِلَا غَيْبٍ وَاتِّقَادٍ بِلَا غَيْبٍ وَاتِّقَادٍ يَا أَخِي, أخي إِنَّ هَذَا نبتتُ السمي وحزل مَن حريبِ الفضهوب والَّذ أظم من دبحي وكل النبي أنك يا ابنة عارونا لطاغ تركبي أنك يا ابنة عارونا لطاغ تركبي يا ابنة العرش ومعنا الرحمة بالكتب وابنة الطهور وكل المرسلين النجبي تحملنا ببعير ضالع وعجبي تركبين الضالعا فجعت قلب النبي تركبين الضالعا فجعت قلب النبي الشهيد نحر وبعدا النحر, وبعد النحر قد والسبي ان ما دخل الايمان قلب العربي انه ما دخل الايمان قلب العربي هدم بيت الجليل سَبَؤُ آلَ الخليلِ هَدَمُوا بَيْتَ الجليلِ وَسَبَؤُ آلَ الخليلِ وَآتَوْا, وآتوا, وآتوا زينب زينب واضح واضح في واضح أرض النزال وعجاج يغمر الأفلاك من عظم القتال فانظريني جثة قطعها القوم وصال عاريا فوق الثرى تسفي على جسم الرمال عاريا فوق الثرى تسفي على جسم الرمال ينزف الدم بصدري فوق رمح أو نصال فإذا حرك الوث سنيو دمول جرحال وعليا حل طفلي النبال نحره يلسق كل ما بالشمال عندايا اختي اوصيك بالعيال اظهري صبر ابيك واظهري حسن الفعال عندايا اختي اوصيك بالعيال أظهري صبر ابيك وظهر احسن الفعال اظهري بنو ابي انك بنت ابي اظهري بنو ابي انك انك بنت ابي فغدا ياتي الحصاد واختي يا زينب زي هذا العسكر قل كثير جاءك يحمل نئما قنت الا الا اسير